هُنَيٌّ يُرْجِشِيهِ بِالْحَقِّ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ الْأَلِيمِ وَإِذْ وَأَنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانًا بَيْتَ أَلَّا تُشْرِكْ بِشَيْءٍ أَلَّا تُشْرِكْ بِشَيْءٍ بي وَطَهِّرْ بَيْتَكَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَارِمِينَ وَالْق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل طامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا صلى الله في أيام منهم يذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من ذهلة الأنعام فكنوا منها وأطعموا البائش الفقير ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العثيق ثم لِيَقْضُوا تَفَتُّهُمْ وَالْمُوفُونَ بِعُهُودِهِمْ وَالَّذِينَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ هُمْ لِبَشَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ مُحَرِّضُونَ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ